معاشر الاخوه والاخوات حدثني احد ائمه المساجد ويقول خرجت من منزلي لقضاء بعض من مشتروات البيت في يوم من الايام فتحت باب المنزل وخرجت مسرعا انطلقت الى سيارتي وقبل ان اركب السياره سمعت صوتا يهمس وكانه ينادي التفت فإذا بامراه واقفه محتشمه بحجابها فقالت بصوت منخفض لو سمحت التفت اليها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 واعاني والله من الكثير من الحرمان واقولها لك انني لا اشعر باي امن داخل منزلي نعم والله اعيش القلق في بيت والدي واضطر احيانا للهرب الى خارج المنزل هربا بنفسي وشرفي هربا بنفسي وشرفي. كثيرا ما اخرج واتجول في الشارع لوحدي لوحدي ودمعتي لا تقف ولا يشعر بي احد ولا يعلم ذلك الا ربي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 لا تعرفون فقط الا الذي يصلي معكم ولا تبالون بجاركم أهو معكم ام من المتخلفين اي ايمان تدعون بيتي لا يطاق بيتي وهو ملاصق للمسجد به كل انواع المنكرات اتسمعني اقول لك كل المنكرات ماذا تريد مني الفرار الهروب والله لقد كنت اسقط فيما يتعاطاه اخي كنت اسقط لولا حفظ الله لم اسمعك يوما تتحدث عن المظلومين خلف اسوار البيوت المغلقه لم اسمعك يوما تتحدث عن انحراف الوالدين في البيوت قل لي بالله عليك متى متى تتحدث عن تلك المخدرات وما سببته تلك الفضائيات متى تتحدث وتتحدث ولا تصمت عسى ان يصحو والدي يوما من غفوته فيسمعك وان لم يسمعك فانني اسمعك اسمعك ودموعي تسابقني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 إلا إلى الله اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت ربنا أنت ربنا ورب المستضعفي فإلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة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 O ja, pijn in de ogen. En de ogen zijn geopend. O ja, pijn in de ogen. En de ogen صدق الناس من دوامة الكذبين سألت الله أن ترتاح دنيانا من اللهبين وأن يرتاح صدق الناس من دوامة الكذبين ساطلع عبده اليه الايدي بالذل والضراعه وتضرعوا اليه بالانكسار بهذه الساعه يا رب الاربا ويا مسبب الاسباب ويا راحم المذنب اذا طرح بين يديه وانا نسالك ان تعيذنا من ال ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوذ بنعمتك علينا ونبوذ بذنوبنا فاغفر لنا إنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ما كان يظن أن لن الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينقرها المذهب ان كيد ما يغير وكذلك انزلنا له ايات القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد لهم في السماوات وما في, في الأرض والشمس والقمر والنجوم والتبال والشجر والدواء والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليهم عذاب وَمَن يُهِنِ اللَّه فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يشاء خصمان اختصروا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب, كفروا قطعت لهم ثياب يصف من النار، فالذين من النار، يقرؤسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود يصهر في بطونهم والجنود مقامع من حديد فالذين كفروا قطعت لهم ثياب, ثياب منا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم قامع, ولهم قامع من هديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا en de heer zal de heerlijke dagen de heerlijke dagen يحلون فيها من أسافر من ذهب ولون ونباسهم فيها حرير وهدوء إلى إلى الطيب من القول وَاهْدُ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيمٍ